إنها لمن الغابرين فلما جاء آل المرسلون قال إنكم قوم منكرون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 مقطوع مصبحين وجاء أهل المذينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالمين